لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم ترقص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وَيَعْزِمُ الصَّلَاةَ فَإِنَّ اللَّهَ الله عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن آمَنَ كُنَّ يُؤْمِنَّ إِن كُنَّ يؤمن بالله فبعولتهن أحق برد إن في ذلك إن أرادوا يصلاحا ولهن مذن الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مراتان فإن ساكم بمعروف أو تسريكم بإحسان ولا يهل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئاً إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خذتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتبوهاك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 أو سرخوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هسوى واذكروا نعمة الله وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتوا النساء فبلغن أجلهن فلا تعبدوهن, فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراغوا بينهم بالمعروف ذلك يعرضي من كان منكم يؤمن بالله واليوم لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة وعلى الموجود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارد مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراط منهما وتشاور فلا جناح وإن أردتم أن تستضعوا أولادكم فلا تناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير